فأغنى ذلك عن إعادته هنا قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية قالها معه صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على حفظ القرآن فأرشده الله في هذه الآية إلى ما ينبغي فنهاه عن العجلة بقراءة القرآن مع جبريل بل أمره أن ينصت لقراءة جبريل حتى ينتهي ثم يقرأه هو بعد ذلك فإن الله ييسر له حفظه وهذا المعنى المشار إليه في هذه الآية أوضحه الله في غير هذا الموضع كقوله في القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقال البخاري في صحيحه حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس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 أي أوصيناه أن لا يقرب تلك الشجرة وهذا العهد إلى آدم الذي أجمله هنا بينه في غير هذا الموضع كقوله في سورة البقرة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فقوله ولا تقرب هذه الشجرة هو عهده إلى آدم المذكور هنا وقوله في الأعراف ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين وقوله تعالى فنسي فيه للعلماء وجهان معروفان احدهما أن المراد بالنسيان الترك فلا ينافي كون الترك عمدا والعرب تطلق النسيان وتريد به الترك ولو عمدا ومنه قوله تعالى قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فالمراد في هذه الآية الترك قصدا وكقوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وقوله تعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقوله تعالى وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وماواكم النار وما لكم من ناصرين وعلى هذا فمعنى قوله فنسي اي ترك الوفاء بالعهد وخالف ما امره الله به من ترك الاكل من تلك الشجرة لان النهي عن الشيء يستلزم الامر بضده والوجه الثاني هو أن المراد بالنسيان في الايه النسيان الذي هو ضد الذكر لأن إبليس لما أقسم له بالله أنه له ناصح فيما دعاه إليه من الأكل من الشجرة التي نهاه ربه عنها غره وخدعه بذلك حتى انساه العهد المذكور كما يشير إليه قوله تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي رواه عنه ابن أبي حاتم انتهى ولقد قال بعض الشعراء وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب أما على القول الأول فلا إشكال في قوله وعصى آدم ربه فغوى وأما على الثاني ففيه إشكال معروف لأن الناس معذور فكيف يقال فيه وعصى آدم ربه فغوى قال المؤلف رحمه الله وأظهر أوجه الجواب عندي عن ذلك أن آدم لم يكن معذورا بالنسيان وقد بينت في كتابي دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب الأدلة الدالة على أن العذر بالنسيان والخطأ والإكراه من خصائص هذه الأمة كقوله هنا فنسي مع قوله وعصى فأسند إليه النسيان والعصيان فدل على أنه غير معذور بالنسيان ومما يدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله نعم قد فعلت فلو كان ذلك معفوا عن جميع الأمم لما كان لذكره على سبيل الامتنان وتعظيم المنه عظيم موقع ويستأنس لذلك بقوله كما حملته على الذين من قبلنا ويؤيد ذلك حديث إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه فقوله تجاوز لي عن أمتي يدل على الاختصاص بأمته وليس مفهوم لقب لأن مناط التجاوز عن ذلك هو ما خصه الله به من التفضيل على غيره من الرسل والحديث المذكور وإن أعله الإمام أحمد وابن أبي حاتم فله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة ولم يزل علماء الأمة قديما وحديثا يتلقونه بالقبول ومن الأدلة على ذلك حديث طارق بن شهاب المشهور في الذي دخل النار في ذباب قربه مع أنه مكره وصاحبه الذي امتنع من تقريب شيء للصنم ولو ذبابا قتلوه فدل ذلك على أن الذي قربه مكره لأنه لو لم يقرب لقتلوه كما قتلوا صاحبه ومع هذا دخل النار فلم يكن إكراهه عذرا ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى عن أصحاب الكهف إنهم ان يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا أبدا فقوله يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم دليل على الإكراه وقوله ولن تفلحوا إذن أبدا دليل على عدم العذر بذلك الإكراه كما أوضحنا ذلك في غير هذا الموضع واعلم أن في شرعنا ما يدل على نوع من التكليف بذلك في الجملة كقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبه الآية فتحرير الرقبة هنا كفارة لذلك القتل خطأ، والكفارة تشعر بوجود الذنب في الجملة كما يشير إلى ذلك قوله في كفارة القتل خطأا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما فجعل صوم الشهرين بدلا من العتق عند العجز عنه وقوله بعد ذلك توبة من الله يدل على أن هناك مؤاخذة في الجملة بذلك الخطأ مع قوله وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به وما قدمنا من حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله نعم قد فعلت فالمؤاخذة التي هي الاثم مرفوعة